الحمد لله تعالى حمده المستعين المستقروء نعوذ ل ه تعالى نشكرهم في السيره في احوالنا من نوم ي ه د الله بعض الامه ومن ن ص ر ك الاهاليات والشرك والملائكه من المال وعنهم رسوله صلى الله عليه واله وسلم ثم اما بعد فلا زال الحديث موصولا مع ا ل ت ع ر ي ض على كتاب اعتقاده الامام ا ب عهد ب ي ح ن ي ف ة ومالك والشافعي واحد وهذا هو ا ل لضرب ذلك من هذا الكتاب وصلنا في اللقاء الماضي إ ل ى قول الامام ب ح ن ي ف ة في ذ ازدال ت قصه الله عز وجل والرب على الجحميه المعضله بقوله والله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من ا ل أ ش ي ا ء ولا يشبهه من خلقه لم يزل ولا يزال ب أ س م ا ئ ه وصفاته ل ع في هذا الاصل يؤصل لنا ا ل إ م ا م عليه ر ح م ة الله أ ن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا أ ز ل ا أ ب د ا ب أ س م ا ئ ه لا يماسكه أ ح د من م خ ل ط ا ت ه سبحانه وتعالى وذلك مصداقا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع ا ل ب س ي ر فربنا سبحانه وتعالى نذى المثليه و أ ث ب ت لنفسه سبحانه وتعالى الصفات العليا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وليس معنى أ ن ا ل إ ن س ا ن سميعا ب ط ي ر ا ان ن ن ذ ل ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الصفه فنؤولها كما قال بعض ا ل م ت د ع ه وقد خرج ع ل ي ن ا هذا الدكتور وردا على كلامنا في إ ث ب ا ت الصفات لربنا وقالت الصحابه أ ش ا ع ر ونحن نقول لا مش و الرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا النهج فنحن ندافع عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله ندافع عن صفات ربنا سبحانه وتعالى و قديما قلنا أ ن المعطي يعبد عدما والممثل يعبد صنما واهل ا ل س ن ة و ق ط بين الاسراط وبين التصريح بين الغلو والمغالاه نثبت الصفات لربنا كما أ ث ب ت ه ا ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ولا ننفيها ل أ ن نظائرها أ ب ع ا د لنا فالله له يد و ا ل إ ن س ا ن له يد وشتان شتان بين يد الرحمن ويد ا ل إ ن س ا ن يد ا ل إ ن س ا ن لها ك ي ف ي ة ل أ ن ك ت ر ى وترى له مثيلا اما الرحمن سبحانه وتعالى أ ن ت لم تره بعد ولم تر ى له مثيلا لكن نؤمن ب ا ل ص ف ة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في ص ر ي ح ق ر آ ن ه دون ت أ و ي ل أ و تعطيل أ و تشبيه أ و تمثيل أ و تحريف أ و تكييف سبحان رب ما أ ع ظ م ه وما من شيئين إ ل ا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق فمن عطل القدر المشترك فقد مثل ومن نفى القدر الفارق فقد عطل ف ا ل إ ن س ا ن سميع الرحمن سميع بينهما قدر مشترك سميع سميع الدليل في كتاب الله إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة أ م ش ا ج نبتليه فجعلناه وسبحان ربي سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير ف ا ل إ ن س ا ن له سمع والرحمن له سمع بينهما قدر ف ا ر الرحمن ا ل إ ن س ا ن وبينهما قدر مشترك سميع سميع فمن نفى القدر المشترك مثل الرحمن ب ا ل إ ن س ا ن ومن نفى نعم أ ن ت ا ل آ ن القدر المشترك سميع سميع إ ن في السميع يبقى يبقى الرحمن ا ل إ ن س ا ن صحيح كده طيب فقل و الله ا ل إ ن س ا ن لم تفهم الله إ ن س ا ن ص ح ي ب ق ى أ ن اما أ اقوله صحيح و أ ن ت اختلط عليك ا ل أ م ر اذن ومن نفى القبر ا ل ف ا ر ق أ و المشترك فقد عطل على الخلاف ما معنى هذا الخلاف الله له سمع يسمع دبيب النمل سبحانه وتعالى و ا ل إ ن س ا ن له سمع لا يسمع دبيب النمل و إ ذ ا قال ربك سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك وقال ربك وجاء البشير أ ن ت تستطيع أ ن تميز مجيء البشير ولا تستطيع أ ن تميز مجيء الرب سبحانه وتعالى ل أ ن ك ترى النبي وترى البشير أ و ترى له متينا هذا البشير مخلوق فتحكي ص ف ة المجيء وهذا الفرق بيننا وبين من يقولون أ ن ه م من اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة وجعلوا ع م د ة مذهبهم ا ل إ م ا م ا ل أ ش ع ا ل و أ ن ا أ ع ج ب والله هذا الكلام ك اليوم ن ا في المدرج عندكم و أ ي ض ا ً على الفضائيات أنا أعجب والله كيف ينسب الفاضل للمفضول يعني كيف ينسب أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وساله ا ل ص ح ا ب ة ل أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ا ل الذي جاء في ا ل ف ر ن الرابع عليه ر ح م ة الله ثم أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ر ي مر الله م بمراحل في حياته تربى بين يدي أ ب ي عليين ا ل ج ب ا ء ر أ س المعتزله ولما حدثت ا ل م ن ا ظ ر ة ا ل م ش ه و ر ة دخل إ ل ى مذهب ابن كلاب ا ل ك ل ا ب ي ة ولكنه كان يميل لاهل ا ل س ن ة وفي أ خ ر ي ا ت حياته كان يقول في كتبه و ه ذ انا ما أ د ي ل ل ه به أنا على مذهب إ م ا م اهل ا ل س ن ة أ ب ي عبد الله بن محمد ل أ ن ه كان ي ف ع ل فيه كلما جاء أ و ذهب قيل لا تسمع له حتى تبرا الرجل من كلامه ل أ ن ه كان معتزليا ثم بعد ذلك قال أ ن ا أ ت د ي ن إ ل ى ربي ب ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة على مثل ما كان عليه أ ح م د بن حنبل وليس معنى ذلك أ ن ن ا نعبد ربنا ب أ ق و ا ل الرجال إ ن م ا نرد على أ و ل ئ ك الذين جعلوا ف ي ن ه م كلام أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ر ي في أ و ل حياته وفي آ خ ر حياته صنف كتاب ا ل إ ب ا ن ه ت ب ر أ من كل كلام قاله وصنف مقالات ا ل إ س ل ا م ي ي ن وكان على مثل ما كان عليه ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة ف أ ن ا أ ع ج ب كل العجب من نسبه الفاضل ل ل م ف ق و ل هذا لا يكون سبحان ربي و ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة أ ي ض ا وضعوا أ ص ل اذا إ قال ت ق و ل ه م قول قول ربنا سبحانه وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم نرده تلكم ا ل أ ر ج و ز التي ذكرتها ولا باس اكررها وقول أ ع ل ا ب الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل ا ل أ خ ذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أ ب و ح ن ي ف ة ا ل إ م ا م لا ينبغي لمن له إ س ل ا م أ خ ذ ن ب أ ق و ا ل ي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة قال وقد أ ش ا ر نحو ا ل ح ج ر ة كل كلام منه ذو قبول ومنه مرد س و الرسول والشافعي قال إ ن ر أ ي ت م قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف ا ل أ خ ب ا ر و أ ح م د قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أ ص ل ذاك فاطلبوا انظر ما قال في الهداه ا ل أ ر ب ع ه واعمل بها ف إ ن فيها م ن ف ع ة لقمعها لكل ذي تعصبي ولمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى أ ن ن ا نذكر اعتقاد ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة أ ن نتزين إ ل ى الله بكلامهم لا إ ن م ا هذه ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ترفا وخلفا اما من خرج ويقول لا اشعري وفقط و ل م في صفات الرب سبحانه وتعالى فنرد عليهم بقول أ س ا ت ذ ت ه م ومشايخهم ومنهم أ ب و ح ن ي ف ة كما وضح كلامه في هذا ا ل أ ص ل الذي ذكرنا ثم قال وصفاته أ ي صفات الله سبحانه وتعالى بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ف أ ب و ح ن ي ف ة يثبت ا ل ص ف ة وينفي ا ل م ث ل ي ة يعلم الله عز وجل متصف أ ز ل ا أ ب د ا ب ص ف ة العلم ورد اسم الله العليم في كتابه سبحانه وتعالى يراد به ا ل ع ا ل م ي ة و ذ ا ل ا على كمال و ص ف ي ه و ص ف ة العلم متصف بها ربنا سبحانه وتعالى أ ز ل ا أ ب د ا يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض يعلم ولكن لا كعلمنا حتى لا يقل قائل يعلم كعلمنا فعلمنا ملحوق بجهل مسبوق بنسيان أ م ا علم الرحمن سبحانه وتعالى لا يلحق بجهل ولا يسبق بنسيان سبحانه وتعالى قال ا ل إ م ا م ويقدر لا كقدرتنا فقدرنا فنعم القادرون ق د ر ة ا ل إ ن س ا ن م ح د و د ة ق د ر ة الرحمن لا حدود لها ويرى لا كرؤيتنا أ ن ا أ ع ل م أ ن اولئك ا ل أ خ و ا ن ربما ي ن ف و ن هذه الصفات من أ ص ل ه ا ولكن أ ه ل ا ل س ن ة يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أ ع ل م ا ل ص ل ق بربه لما وصفه كما وصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بهذه ا ل في ا ل ت وردت وفي كتابه في صحيح سنته فيقول أ ب و ح ن ي ف ة ويرى لا كرؤيتنا أ ل م يعلم ب أ ن الله يرى فلماذا يقولون لا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يرى فينبغي أ ن ننزه الرحمن عن هذه ا ل ص ف ة فنقول لا ي ر ى و ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يرى ب ع ي ن و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ننزه الرحمن عن نظائر ا ل أ ب ع ا د ل ل إ ن س ا ن نقول لا ي ر ى نمت ا ل ص ف ة لا كما قلنا في صفه الكلام هذا يتكلم بلسان هذا مخلوق ويتكلم ولكن ليس ب ن س ا ن فلماذا تشبه ربك سبحانه وتعالى او ن ه تنفي ع ا ل ى أو ت ص ف ة الكلام عن ربك كما قال يعني مش هنسمي لان الاراضي شغال مش هنسمي القضيه ومستاذ م ش ك د ه ماشي طيب قال ويرى ل كرؤيتنا فالله عز وجل متصف ب ص ف ة ا ل ر ؤ ي ة سبحانه وتعالى ويسمع ل كسمعنا ويتكلم لا ككلامنا قال تعالى واذ احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قال تعالى وكلم الله موسى تكليما اما يعني شيخ الازهر لما قال ان الله عز وجل لا يتكلم وفتوى الحنابله شاذه نقول له اين انت يا فضيله الامام من قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما والله عز وجل يتكلم بصوت وحرف هذه ع ق ي د ة ا ل س ن ة يتكلم بصوت وحرف مسموع مفهوم سمعه جبريل وتلاه جبريل على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسمعه النبي و ق ر أ ه على الصحابه و ق ر أ ا ل ص ح ا ب ة ا ل ق ر آ ن على التابعين ف أ ص ب ح م ق ر و ا ق ر آ قرأ ن ا ق ر أ ي ق ر أ ق ر آ ن ا إ ث ن ى مصدر من ا ل ق ر ا ء ة أ م ا الجميل على أ ن الله يتكلم بصوت حديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م ا ل مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله العباد فيناديهم المناداه تكن ب أ ص و ا ت وبحروف قال فيناديهم بصوت من القائل رسول الله يصف من كلام الله فهل انا اعلم من رسول الله كي اقول لا انما يتكلم في نفسه وكان ا ل ق ر آ ن شيئا في ذات الله ت ب ح ا ن ه وتعالى يعني يريدون ان يتكلموا م ث ا ل د خلق ا ل ق ر آ ن كان الكلام في ذاته في نفسه ثم انتقل لجبريل عليه السلام ايحاءا وانتقل يابيع س ك ل ي م على ابي الوكيل لماذا تقولون هذا يا قوم يقولون حتى ن ن س ه ربنا عن ص ف ة الكلام ل أ ن ن ا لو أ ث ب ت ن ا له ص ف ة الكلام سبحانه ف ن ث ب ت له المثال و ا ل أ س ن ا ن والحنجره لا هذا ليس بلازم الله يتكلم نعم نثبت ا ل ص ف ة نعم لكن نفوض ا ل ك ي ف أ م ا القوم يقولون لا نفوض الصفه والكيف وربنا يخاطبنا بمهملات هذا مبحث في أ ص و ل الفقه لكبير عندهم إ ن م ا أ ر ا د بذلك نفي صفات الله إ ذ ن فلا يسمع لا يتكلم لا يرى لا يجيء لا ينزل فصف لي اله كالذي تعبد عاد الشيخ محمد ربنا يحفظه لا يسمع ولا يرى ليس طويلا لا ي أ ك ل لا يشرب لا يجيء لا يغضب لا يحزن لا يتزوج لا يصلي ما هذا المخلوق هذا ع د م هذا هواء ف إ ذ ا قلت أ ن ا ا ل إ ن س ا ن أ ن ت ليس لك ص ف ة عندي يغضب يغضب هذا م خ ل و ق يغضب ل أ ن ي نسيت عنه ا ل ص ف ة كرم ا ل ش ج ا ع ة ا ل ب ط و ل ة طب كيف بالرحمن سبحانه وتعالى ل أ ن ه م وضعوا أ ص ل ا عندهم وكل نص أ و ه م ا ل ت ش ب ي ه ف أ و ل ه أ و فوض ورم تنزيها ونصوص الصفات م ح ك م ة ليست متشابهه ة م ي ق وربنا ل الصفات و نصوص و ن متشابهة يتعبدن في المهملات حاشاء ما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إ ل ا بالحق سبحانه وتعالى فكل حرف في ا ل ق ر آ ن له م د ل و ل ف إ ذ ا قال هذا القائل نرد عليه انت الذاكر عشان تنجح لان هذا دين هذا رب العالمين سبحانه وتعالى تعرف إ ل ي ن ا في كتابه في محكم التنزيل وفي سنته ا ل م ح ف و ظ ة تعرف إ ل ي ن ا بصفات و أ م ر ن ا أ ن نتعبد له بهذه الاسماء والصفات فاذا جاء ج ا ء وقال لا نرد عليه بما قال ا ل أ ئ م ة وكلم الله موسى تكليما وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبحانه وتعالى فربنا يتكلم بصوت مسموع بحرف أ ي ن الدليل على أ ن الرب يتكلم بصوت وحرف الصوت ذكرنا أ م ا الحرف قال صلى الله عليه وسلم من ق ر أ حرفا من كتاب الله فله به حسنه لا أ ق و ل الاسلام م ي م حرف إ ن م ا أ ق و ل الف حق وميم ولام حق وميم حق وكان ا ب مسعود رضي الله عنه يقول إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله هذه ع ق ي د ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ص ح ا ب ة فلا ياتي آ ت ي ويشكك لنا في عقيدتنا ثم قال ا ل إ م ا م عليه ر ح م ة الله لا يوصف الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين يعني صفات النقص ا ل أ ك ل الشرب ا ل إ ت ي ا ن بلازم ذلك لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى بذلك ومن وصفه بذلك فقد كفر كما سياتي الكلام قال الامام ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر والكفر يكون بضوابط استيفاء الشروط وانتفاء الموانع استيفاء الشروط عالج المنع الجهل متذكر المانع النسيان مختار ا ل م ن ع الاكرام أ ق ي م ت عليه ا ل ح ج ة ف أ ه ل ا ل س ن ة لا يكفرون هكذا اعتباطك والكفر ليس ل أ ي أ ح د إ ن م ا بعد إ ق ا م ة ا ل ح ج ة عليه فربما يتكلم الرجل بالكفر وهو لا يدري اليس كذلك اللهم أ ن ت عبدي و أ ن ا ربك ك ل م ة الكفر ك اما ا ل ق و م فلا يعرفون معنى كلام الله ومراد الله انتبه للكلام هناك فرق بين كلامي ومرادي أ ل ي س كذلك بلى اضرب لك مثلا القوم مثلا أ خ ذ و ا مقطع من خ ط ب ة ا ل ج م ع ة وقالوا انظر هذا كلام السلفيين وداروا به وقمشوا وجمجموا إ ذ ن هذا كلامي نعم ولكن هل هذا معنى كلامي أ ض ر ب لك مثالا قال تعالى فويل للمصلين هذا كلام الله كلام الله حد يجرؤ و ي ل مش كلام الله كلام الله هل هذا مراد الله هل ربنا يتوعد المصلين فالكلام صفاء ثياب لحاء ف إ ذ ا قال قائل مثلا الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن وهم ت د و ن يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم هذا كلام الله ط ب لو قلت يا بني لا تشرك بالله, بالله ان الشرك لظلم عظيم هذا مراد الله هل مراد الله القتل مراد الله ليس القتل إ ذ ن فيستطيع ا ل إ ن س ا ن بكلام أ ن يجعله ك ل ا ف المراد فانتبه لهذا ف إ ذ ا قال رجل من أ ه ل ا ل س ن ة ك ا ل إ م ا م أ ب ي حنيفه إمام أ ل السنة ومن و ق ف الله سبحانه وتعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر قلت لك اهو ب ك ف ر ه تكفري لا ينبغي أ ن نفهم كلام القائل ومعناه ماذا أ ر ا د به لما قال الرجل الصحابي ر ج ل ل ا رضي الله عنه اللهم أ ن ت عبدي و أ ن ا ربك نكفره بمحض هذه ا ل ك ل م ة هو قل ا ا ل خ ص ر ولا لا ق لكن ف ل ك ي ق ي م على ا ل ح ج ة لعله ن ا س ل لعله مكره لعله جاهل لذلك قال أ ه ل العلم دعاء غير الله قف والداعي لا يكفر حتى يعلق الفعل ذ ي يطلب غير المدد الله ل ا من قف إ ن م ا الفاعل لا يكفر حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع ومنها إ ق ا م ة ا ل ح ج ة فابو ح ن ي ف ة عليه ر ح م ة الله لما قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر بمعنى الاكل الشرب ا ت ي ا ن ل ا ز م ذ ل ك ا ل س ف و ر التواجد سبحانه وتعالى ا ل إ ح ل ا ل كل هذه من صفات المخلوقين وصفات نقص فمن وصف الله عز وجل بها عالما ع ا ل مختارا ا م م ت ذ ك ر و ق ي م ت عليه الحجه فقد كفر بنص كلام الامام ابي حنيفه فلا ي أ ت ي أ ح د ك م و ي ك س ر رجل اخر حذار هذه ليست لنا ثم قال ا ل إ م ا م وصفاته ا ل ذ ا ت ي ة و ا ل ف ع ل ي ة أ م ا ا ل ذ ا ت ي ة ف ا ل ح ي ا ة و ا ل ق د ر ة والعلم والكلام والسمع والبصر و ا ل إ ر ا د ة و أ م ا ا ل ف ع ل ي ة فالتخليق والترزيق والانشاء و ا ل إ ب د ا ع إ ل ى غير ذلك أ و ل ا ل صفات الله ت ب ر ك وتعالى تنقسم لقسمين صفات ذ ا ت ي ة وصفات ف ع ل ي ة الصفات ا ل ذ ا ت ي ة تنقسم لقسمين م ع ن و ي ة و خ ب ر ي ة اكتب هذا التقصير تنقسم صفات الله ت ا ت ع ا ل ى لقسمين صفات ذ ا ت ي ة وصفات ف ع ل ي ة الصفات ا ل ذ ا ت ي ة نوعان م ع ن و ي ة و خ ب ر ي ة اما الصفات ا ل م ع ن و ي ة ا ل ح ي ا ة العلم ح ك م ة ا ل ق د ر ة أ م ا الصفات ا ل خ ب ر ي ة التي ق ا ى عنها أ ه ل العلم نظائرها أ ب ع ا د لنا مثل اليد الوجه العينان الساق ما ذكره ربنا في كتابه وما قصه ع ل ي ن النبي ا صلى الله عليه وسلم في سنته أ م ا الصفات ا ل ف ع ل ي ة فنوعان أ ي ض ا ا ل صفات القسم لكم ق س ف صفات ايه الصفات ا ل ذ ا ت ي ة س ن ق س م الى كم قسم قسمين م ع ن و ي ة و خ ب ر ي ة ايه ا ل م ع ن و ي ة ا ل ح ي ا ة ا ل ق د ر ة العلم ا ل ح ك م ة ا ل خ ب ر ي ة نظائرها ابعاد لنا مثل اليد الوجه الساق شبه ذلك جميل الصفات ا ل ف ع ل ي ة نوعان صفات لها سبب وصفات لا يعلم لها سبب أ م ا الصفات التي لها سبب على سبيل المثال النزول الرضا الغضب المقص السخط ا ل م ح ب ة هذه الصفات يعلم لها سبب وصفات لا يعلم لها سبب كالنزول ينزل ربنا سبحانه وتعالى كيف شاء وقتما شاء هل لها سبب لا ندري قال ا ل إ م ا م أ ب و حنيفه ة أ اما الصفاء فالحياة والقدرة ع و ل ل ك ا م و ا ل س ب ع والبصر والإرادة أما ا ل ف ع ل ي ة فالتخليص والترزيق و ا ل إ ن ش ا ء و ا ل إ ب د ا ع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال ب أ س م ا ئ ه وصفاته يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل أ ن يفعل الفعل متصف به والفعل مخلوق و ا ل ص ف ة ليست م خ ل و ق ما معنى هذا الكلام ف ي أ ت ي في ا ل أ ص ل الذي يليه انظروا اليه وتدبروا كلام ا ل إ ب ا ء قال ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى فاعلا بفعله, ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى فاعلا بفعله. والفعل ص ف ة في ا ل أ ز ل والفاعل هو الله والفعل ص ف ة في ا ل أ ز ل والمفعول مخلوق وفعل الله غير مخلوق صلى الله عليه وسلم يا سهله ربنا خالق خلق ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن يخلق ا ل إ ن س ا ن متصف ب ص ف ة الخلق وبعد قيام ا ل س ا ع ة وسكن ا ل ج ن ة والنار متصف ب ص ف ة الخلق حتى وان لم يخلق سبحانه وتعالى متصف ب ص ف ة الخلق هذا معنى الكلام فالله عز وجل متصفاته أ ز ل ا أ ب د ا فهمت معنى كلام الايمان قال ولم يزل فاعلاً بفعله خلق. والفعل ص ف ة في ا ل أ ز ل أ ي الخلق التخليق ربنا متصف بالتخليق ل أ ن بعضهم قال يعني ربنا اتكلم ولم يتكلمش ي ذ خ ر من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لما أ ث ب ت و ا ص ف ة الكلام ل ذ ا ليس كلاما هذه آ ي ا ت هذه أ ك ث ر من ثلاثين موضع في آ ي ا ت كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول طيب هو تكلم ب ا ل ق ر آ ن بعد ذلك ما ا ت ك ل ش بتكلم نقول لا قل ابي الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا ف ا ع ت ذ ر و ا قد كفرتم وهذا كلام ربكم سبحانه وتعالى فالمجال ليس مجال سخريه انما المجال مجال تعبد للرب سبحانه وتعالى يعني لما يقول ا ل إ م ا م والفعل ص ف ة في ا ل أ ز ل يعني الكلام ربنا متصف بالكلام أ ز ل ا أ ب د ا و إ ن لم يتكلم قبل أ ن يتكلم هو متكلم سبحان ه وبعدما تكلم هو متكلم سبحان ه والكلام ص ف ة فعل و ص ف ة ذات باعتبار ا ل ص ف ة و أ ح د الكلام ما معنى الكلام ربنا متصف ب ص ف ة الكلام ف إ ذ ا تكلم فهذه صفه فعل يتكلم وقت مشى كيف مشى ومتصف ب ص ف ة الكلام صفه ذات ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يسمع ولم يرى ولم يتكلم هذه كمال في ا ل إ ن س ا ن ولا نقص لو شفت واحد اعزكم الله لا ابكم أ ص م أ ع م ى تقول ما شاء الله ايه الكمال ذا ولتقول الحمد لله الذي ع ف ا ن ي مما ابتلاك به وفضل عن كثير ممن خلق ل أ ن ه يتمتع بصفات نقص وقد ذم نبي الله إ ب ر ا ه ي م ما يعبد أ ب و ه بسبب هذه الصفات يا أ ب ت ي لم تعبد مالا ولا سبحان ه ربي فكيف يتسنى لكم أ ن ت ن ز ه ربكم عن صفات الكمال وتثبتوها لكم الانسان لا يكلم الانسان لك لو آه ص ف ة نص ط طب أ ن ت تثبتها لنفسك ص ف ة كمال وتنفيها عن الرحمن س باعتبار ح ن ه و ت ا ل ان الانسان متصف بها حاشاه قال والفعل ص ف ة في الازل أ ي التخليق والمفعول أ ي المخلوق الذي وقع عليه ص ف ة ربنا س ب ح اي ن ه وتعالى أ وقع عليه فعل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ا ل إ ن س ا ن مثلا أ و الحيوان أ و الشجر أ و المخلوقات وفعل الله تعالى غير مخلوق يعني ص ف ة الله الخلق غير م خ ل و ق ة فصفات الله تبارك وتعالى غير م خ ل و ق ة هذا معنى كلام الامام ثم قال ومن قال لا أ ع ر ف ربي في السماء أ م في ا ل أ ر ض فقد كفر هم واحد من اثنين لو كسب ا ل ق ض ي ة لكفر أ ب و حنيفه وماله والشافعي و ا ح د هذا اعتقد يعمل البعض ابو ل ل ك ا ا م ح ن ي ف ة يقول من قال لا أ ع ر ف ربي في السماء في ا ل أ ر ض فقد كفى هم يقولون نعرف ربنا ليس في السماء في ا ل أ ر ض أ ي ن دعونا نرى قال وكذا من قال إ ن ه على العرش ولا أ د ر ي العرش افي السماء أ م في ا ل أ ر ض نعم اهل السنه يثبتون العلو لله ا ل تبارك وتعالى الله عز وجل عز قال في كتابه الرحمن على العرش استوى وذكر ربنا ص ف ة الاستواء في كتابه سبع مرات ولم يذكرها هبلا كما قال هذا الدكتور إ ن م ا ربنا سبحانه وتعالى تعرف علي او إ ل ي ن ا بهذه الصفات وعلى ظاهرها وقال ربك سبحانه وتعالى سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى وقال ربك سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وقال سبحانه وتعالى امنتم من في السماء أ ن يخسف بكم ا ل أ ر ض وقال سبحانه وتعالى إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب إ ل ى آ خ ر هذه إ ل ي ه يصعد نعم في ايه اخرى تعرج اليه الملائكه الرؤى في يوم كان مقداره وفي حديث ا ل إ س ر ا ء صعد النبي صلى الله عليه وسلم عروجا سماء ا تلو سماء تلو سماء حتى وصل إ ل ى س د ر ة المنتهى ثم بعد ذلك ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم حيث الصفه التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فكل هذه أ د ل ة على أ ن الله عز وجل في العلو م وفي حديث ا ل م ر أ ة التي جاءت تسال ابا حنيفه عن ه عن ربه فلما قال في السماء استشكل عليه رجل ب ش ب ه وليس الدليل وهو معكم لا يوجد نصان صحيحان صريحان متعارضان من كل الوجوه هم يجمجم على أ ه ل ا ل س ن ة بقوله تعالى وهو معكم ماذا تريدون يا ق و م هو معكم يعني فين يعني لا ي ن ز ل و ن ربنا عن ص ف ة ا ل ص ف و ل والانسان بفطرته ا ل س ل ي م ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدعو الله يدعوه هكذا ولا هكذا ل أ ن الله عز وجل متصف بالعلو لحتى حصين لما س أ ل ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كم إ ل ه ا تعبد قال ت ب ع ه ست في ا ل أ ر ض واحده س حتى فرعون،, فرعون كان يثبت ص ف ة العلو لله ياها ما نبن لي د ذ ل ك فرعون أ م ا القول فيقولون لا لما قالوا ل أ ن الله يقول وهو معكم كيف نرد كما قلت لا يوجد نصان صحيحان صالحان بينهما تعارض إ ن م ا ا ت ع ا ر ض في الفهم وقد وفق ق اهل ا ل س ن ة بين النصوص التي ظاهرها ا ت ع ا ر ض من م ئ ة وجه ووجه وهو معكم أ ك م ل ا ل آ ي ة و ا ل آ ي ه ا ل أ خ ر ى إ ن ي معكما بسمعه بعلمه بقدرته سبحانه وتعالى ببصره ا ل ن ا س سبحانه وتعالى بعنايته برعايته وليس معنى ذلك أ ن ه معنى بذاته و إ ل ا ف أ ي أ ر ض تحوي ا ل إ ل ه هذا عقلا ف إ ذ ا قالوا أ ن ت م قلتم يقول عن ا ل س ن ة أ ن الله عز وجل محتوى قلنا ح ا ش ا أ ي ن قالوا بقول الله تعالى أ امنتم من في السماء إ ي ه الرد يقولون من في السماء إ ذ ن فالله في السماء فالسماء تحيطه كما أ ق و ل هذا الماء في ا ل إ ن ا ء ف ا ل إ ن ا ء محيط بالماء وكما أ ق و ل هذا القلم في ا ل ف ت ح ة وهذا الجلد فهذه الفتحه قد احاطت ب ا ل ق ل ب في أ ق و ل لا في ليس معناها في هذه ا ل آ ي ة ا ل ظ ر ف ي ة قالوا آ ه ه و أ ن ت كذا السنه و أ ن ت كذا السني إ ذ ا ذ ن أ ن ا ك م قلتم ليس المعنى نقول هذا ب ا ل كتاب الله في ت أ ت ي في ا ل ق ر آ ن بمعنى على قال فرعون قال ربنا حكايه عن فرعون و ل أ ص ل ب ن ك م في ج ز و ع ا ل ن غ س يعني ه ج ي ب الفاس ولاني اصحب لحد ما ج ي ب الجزء و ا ط ل و ك عليه لا إ ن م ا المعنى على وهذا هو المعروف ر وهذا هو ا ل م في ا ل ل غ ة فهم يجمجمون ب ش ب ه ة من أ ج ل ماذا تنزيه الرب أ ن ت م لستم أ ف ض ل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أ ث ب ت لربه سبحانه وتعالى صفه العلو من فوق سبع سماوات أ ل ا ب يقل و نبينا لساع لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق إ ل ى ربنا فيه ولست أ ع ل م من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ت أ ل ى ا ل ج ا ر ي ة أ ي ن الله ق ل ت في السماء ف أ ق ر ه ا وقال اعتقها فانها مؤمنه وهذه عائشه رضي الله عنها الحصان الرازل لما قالت خفى عني في حديث قولها بنت ساعه فسمع الله قولها التي تجادلك في زوجها قال وسمع الله قولها من فوق سبع سنوات وهذه زينب لما كانت تتفاخر على أ ز و ا ج النبي وهي إ ح د ا ه ن قالت زوجكن اهليكن وزوجني ربي من فوق هذه ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة ا ل ص ح ي ح ة إ ن م ا نتكلم بكلام ليس عليه دليل وكلام لا خصام له ولا ذ م ا م ثم نامر الخلق ان يعبده ربنا سبحانه وتعالى به أ ن ا أ ق و ل هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أ م جهله هم سيقولون علم أ ي ن الدليل س ي ق و ل و ن لا لم يعلمه ل أ ن جاء به أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ر ي ص ا ح كذا افهم ق ا ل ن ا رداد ر ة أحمد ع ل ي ه رحمة المناظره ل ه ا قيل له تعال ناظر الشيعة ماذا القوم أولا فعل فدخل ل ي ع درس م وضعوهما وقد فدخل خلعن عليه إبطاء تحت فقالوا له لماذا تفعل ذلك قال شيعتكم دخلوا على رسول الله هكذا فقالوا وهل كان على عهد رسول الله ا ل ش ي ع ة قال إ ذ ا فمن أ ي ن جئتم بدينكم السلام عليكم ورحمه ا ل الله ص ع ى رسول افتر المناظرة ثق ستقول لهم هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أ م لا إ ن قالوا نعم كيف ذلك وقد قلتم إ م ا م ن ا ا ل أ ش ع ا ر ونحن أ ش ا ع ر ه صح إ ذ ن ستقولون لا لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أ ش ي ء جهله ا رسول الله أ ن ت م أ ع ل م به طيب إ ن قالوا علمه و أ ب و ا ل ح ا ف ن مجتهد عليه ر ح م ة الله نقول طيب هل دعا اليه رسول الله صلى الله وسلم ودعا القوم إ ل ي ه إ ن قالوا نعم قلنا أ ي ن الدليل إ ن قالوا لا نقول شيء علمه رسول الله وسكت عنه أ ل ا يسعكم ما وسع رسول الله أ ل ا لا وسع الله على من لم يسع ما وسعه رسول الله طيب إ ن قلنا أ ن ت م أ ع ب د أ م رسول الله فيقولون رسول الله إ ذ ن فهذه ع ب ا د ة قفر فيها رسول الله جئتم بها انتم فسيبهد هذا ما فعله الائمه نازل عن كلام الامام حتى ننتهي ثم قال عليه رحمه الله وقال للمراه التي سالته اي ابا ح ن ي ف ة اي ابو حنيفه اين الهك الذي تعبده قال ان الله سبحانه وتعالى في السماء دون الارض لانهم يقولون هو في كل مكان وليس له مكان فلا ينزهون ربنا سبحانه وتعالى عن صفه الفتور ثم في ا ل أ م ا ك ن التي ي ت ق ذ ل الانسان أ ن يذكر فيها طيب فقال له ر ج ل أ ر أ ي ت قول الله وهو معكم م س ك طيب أ ك م ل ا ل آ ي ة أ ي ن ما كنتم والله بما تعملون بصير ما معنى هذا ده بس كست نعم قال هو كما تكتب للرجل إ ن ي معك و أ ن ا غائب عنك يعني إيه معك بقلبك. لخش وأنا معك. في مصر وإنت في اسكندرية إزاي أبي حنيفة الذي حنيفة يد أيديهم معك معك معك على معكم وأنا وأنت تكلمنا أبوه فهذا هذا بقوله وهو الله فيها مصر مستشكلا الإمام بقلبك وقال فوق خلقي الرجل ليست خش جاء رد وقال إ ن الله سبحانه وتعالى في السماء دون ا ل أ ر ض في ليست للغرزيه بمعنى على سبحانه وتعالى فقال له ر ج ل ذكرناه في ا ل أ ص ل عشرين وقد كان متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام ما معنى هذا الاصل ابو ح ن ي ف ة يثبت لله ص ف ة الكلام قبل أ ن يكلم موسى سبحانه وتعالى فربنا متصف ب ص ف ة الكلام أ ز ل ا أ ب د ا وقال ويتكلم لا ككلامنا إ ث ب ا ت بلا ت ب س ي ل وتنزيه بلا تكييف أ و تعطيل وقال وسمع موسى عليه السلام كلام الله موسى بشر بشر يسمع البشر ما يناسب خلقه كبشر ولا يسمع ما لا يناسب خلقه كبشر ما يناسب خلقه إ ذ ن هذا عقلا يعني إ ح ن ا اثبتنا أ ن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع مفهوم بصوت وحرف قران و س ن واجماع السبب الصالح إ ذ ن عقلا هل المخلوق يستطيع أ ن يتحمل شيئا لم يخلق له في الدنيا لا يستطيع ما الدليل على ذلك طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أ ن يراه صح ربي ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ه وهل ينظر إ ل ى ما يبقى بما يفنى لانه لذلك فقال الله ا و لن عاده يقل الدنيا تراني لن. مع الفعل المضارع للإستحال الدنيا لن تراني إنما في الآخرة لن لن لن في مع ألم في ربنا سبحانه وجوه ت ع ا ل يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ي ن ا ظ ر ة أ ل م يقل ذلك ربنا بلى كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون للذين أ ح س ن ا ل ح س ن ى و ز ي ا د ة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم يوم ا ل ق ي ا م ة لماذا يرى ربنا في ا ل ق ي ا م ة وفي علاقات ا ل ق ي ا م ة ولا يرى في الدنيا ه ذ ؤ ا ل من يجيد إ ذ ا سمعت ا ل م ؤ م ن يجيبها